فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا وإنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن أنكم لا تمرون عليهم مطبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنني نزل من المرسل إذ أبقى إلى الفلك المشحود فساهم فكان من المدحظ فالسقمه السوط وهو مليب فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو تخيم وأنبثنا عليه شجرة من يقصيم وأغسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فما استعمأهم إلى حج فاستفتهم لربك البنات ولهو البنود أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنه من إفكهم لا من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين